فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْلُ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ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 ما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادقون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.